وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَاءُكُمُ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُونَ ثُمَّ لَمْ تَكُن فِتْنَتُهُمْ إلَّا أَنْقَالُ وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّ مُشْرِكِينَ أَنْظُرْ كَيْفَ كَذَبُوا عَلَى أَنْفُتِهِمْ وَظَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ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 وَإِن يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ وَلَوْ تَرَى إِذْ يُقْفَوُ عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ